وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تحيتهم فيها سلام رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً, كشجرة طيبة أصلها ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتدت من فوق الارض ما لها من قرار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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنزادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سروا وعناية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج منه من السمرات رزقا لكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم الليل والنهار وآتاكم كل ما تعلتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تتسوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رَبِّ رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فَإِنَّكَ غفور رحيم ربنا إني أسكنتم ذريتي بواد غير ذي زواء عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الزمرات لعلهم يشكرون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 رب نوفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤثرهم ليوم تشخط فيه الأبطار مغطعين مقنعي رؤوتهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذل الناس يوم يَأْتِيهِمُ العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تكونوا أقسمتم من قبل ما نكن من زوان. وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله هزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبردون الله الواحد الطحار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد. ترابينهم من قطران وتغشاه جوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الإسلام <الإكلم> <الإكلم> تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوز الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكل ويتمتع وينئم الأمل فسوف يعلمون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 ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا غريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد عرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين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 لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَلَّذْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَسَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وأرتلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنزم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الْإِنْسَانَ من خلطان من مَسْنُونٍ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار وَإِذْ قَالَ قال ربك للملائكة خالق بشرا من خلطان من حمأ مَسْنُونٍ فإذا سويته ونفخ فيه من روحي فطعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من طلقال من حمئ مسنون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 قال هذا أفراق علي السقين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب بكل باب منهم جزء مقتوم إن المستقين في جنات وعيوم ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في خدورهم من غل إخوانا على ترر متقابلين لا يمسهم فيها نطر وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أَنَا أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامه قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أن مستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكون من القانطين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الضالون.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 وجاء اهل المدينة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فَلَا تصبحون واستقوا ولا تخدون. قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحة مشرقين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 ولقد كذب اصحاب الحجر المرتلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الطيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ الزاعة لَآتِيَةٌ تصحي الطفح الجميل إِنَّ ربك هو الخلاق العليم ولقد آتَيْنَاكَ سبعا من المثال وَالْقُرْآنَ العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم واضف جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا الكرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من روح أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات, بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خضيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أسطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أن تسن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قبض السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه التيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل السمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوب متخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمه طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون وأنقى في الأرض رواتيا تميد بكم وأنهارا وتبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فَلَا تذكرون وَإِن تعزوا نعمة الله لا تحقوها إِنَّ الله لغفور رحيم والله يعلم ما تشرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أَمْوَاتٌ غير وَمَا وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يفرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لهم ماذا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا أَتُعَطِي الْأَوَّلِينَ ليحملوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا أَسَاءَ ما يزرون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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم الْكَافِرِينَ على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي فَأَلْقَوْا فألقوا مَا ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة, تتوفاه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسلين كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فتيروا في الارض فانظوا كيف كان عاقبة إن تحرط على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقتموا بالله جهد عيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّعُ بِلَالُهُ عَنْ يَمِيلِ وَالشَّمَالِ شُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَافِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إلهين إثنين إنما هو إله واحد فإيا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيرُ اللَّهِ تَسْتَقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تُمْ إِذَا مَسْتَكُمُ الْبُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأْرُونَ ثُمَّ إِذَا تَشَفَّظُوا عَنْكُمْ إِذَا خَرِّقُم مِنْكُم بِرَبِّهِن يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نطيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم الأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحد بالأنثى ول وجهه مسودا وهو كظين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسته في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالأسفل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظل بما ترك عليها من دابة ولات يؤخرهم إلى أجل متمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتطف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون سالله لقد عرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَلْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُصْبِكُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْطِهِ وَدَمِ اللَّبَنِ خَارِفًا تَأِيرًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ تَمْرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَلِزْقًا حَتَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 والله اخرجكم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ارذل العمر والله ثم ومنكم من يرد العمر لكي لا يعلم بعد عم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ الله يجحدون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 وَبَادَ اللَّهُ مَثَلَ الرجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لا يقدر عَلَى شيء وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مولاه أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يَسْتَوِي هو ومن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ومن يأمر بِالْعَدْلِ وَهُوَ على ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو هو أفرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبطار والأفجدة لعلكم تشكرون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 تستخفونها يوم ظانكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها اثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم ترابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم بأسكم كذلك يجنب نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاو المبين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 وَإِذَا رَأَنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم قَالُوا رَبَّنَا وَإِذَا شركاءنا الَّذِينَ أَشْرَكُوا ندعو قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا لكاذبون مِنْ دُونِكَ الله يومئذ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ يوم السلم وضل عنهم ما كانوا اللَّهِ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكات أن تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون امه أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحزن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحين فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحزن ما كانوا يعملون وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنِ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الْقُرآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ يتوكلون عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولون على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لوفور الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس بما كتبت وهم لا يظلمون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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قطفنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن استبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ ربك ليحكم بين القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وجادلهم بالتي هي أحزن إِنَّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون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 فإذا جاء وعد ما بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد فجاتوا خلال السيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مره وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات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 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعس رسولا وإذا أردنا أن نهلج قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بطيرا من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يطلىها مذموما مجحورا ومن أراد الآخرة وتعالى سعيا وهو مؤمن فأولئك كان تعيهم مشكورا كلا نمث هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف قضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مزموما مخزولا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 واخفظ لهما جناح الظلم من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا